من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح أمه وكشف الغمة وأقام الحجه وأزامه لا يقوم ربه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسريما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ووفقنا لصاله الأعمال وهب لنا حفظ كتابك وسنة نبيك والعمل بهما وفهمهما فهما صحيحا إنك أنت الوهاب ورد بنا وبجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى كتابك العظيم وإلى العمل بسنة نبيك الكريم وإلى التمسك بدينك وشرعك القويم يا حي يا قيوم معشر أهل الإيمان نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام ونحمده سبحانه وتعالى على نعمة القرآن وعلى ما أنعم به علينا سبحانه وتعالى فبحيث كل واحد مننا منذ أوجده الله سبحانه وتعالى على هذه البسيطة إلا وهو يرفل في نعم الله ويرتفق في آلائه آلائه كثيرة ونعمه كثيرة نعمه وفيرة وآلاؤه كثيرة فنعمه سبحانه وتعالى علينا لا تعد ولا تحصى وآلاؤه سبحانه وتعالى لا تستقصى فمنها المأكول والمطعوم والمشروب والمنكوح والمسكون والمركوب والملبوس والمشموم وما إلى ذلك <تصفيق> <تصفيق> ومن أعظمها هو نعمة الخلق والإيجاد ومن أعظمها هو نعمة الرزق والإمداد ومن أعظمها نعمة القرآن الحمد لله الذي جعلنا من أمة القرآن ومن أهل القرآن وجعلنا مسلمين من آباء المسلمين ومن أمهات المسلمات وكفى بها نعمة فنعمة الإسلام لا تساوها نعمة ولو عاش الإنسان في الترفه والترفيه والتناعم والنعيم وعاش في أحضان الغناء لكن ما هي إلا أيام والسابع وشهور وسنوات معدودة وثم يرتح ويدهب سرعان ما يذهب كل ما ينتفع به الإنسان ولو عاش ما عاش فهذا نح يقص القرآن علينا في قصته أنه لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما ويحكى سوى صححات الحكاية وأتواء لم تصح ففيها حينما حضره الموت سأله ملك الموت عن الدنيا كيف وجدت الدنيا فقال كدار الله بابان ذخرت من باب وخرجت من باب لأن الماضية دائما يظهر للإنسان قصيرا هذا من خصائص الزمن فالزمان له خصائص منها أنه يمضي بسرعة منها ما مضى لا يعود منها وهو أن الماضية منه يظهر دائما قصيرا ومن ثم يقول الناس يوم القيامة حينما يسألونها عن المدة التي قضوها في الدنيا كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم وكذلك قال أصحاب الكهف حينما السيقظوا من نومهم ومن رقادهم وسأل بعضهم بعضا كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلموا بما لبثتم فبعتوا أحد وكذلك ذك الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها وتسأل مع نفسه كيف يحي الله سبحانه وتعالى هذه القرية الذي هلك أهلها وذهب ما بقي هناك إلا الخراب ما بقي إلا الأطلال كيف يحي هذه الله بعد موتها فإذا بالله سبحانه وتعالى يميته وبعد ما مضى على عن موته قرب مئة سنة فأثوا كم لبث؟ قال لبثت يوما وبعض يوم ها قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لمن تسنى وانظر إلى همالك هذا من خصائص الزمان ومن ثم ينبغي للمسلم أن يعرف قيمة وقته فرأس مال الإنسان هو حياته هو وقته الذي يعيش فيه بما فيه الصباح والمساء والليل والنهار وسوقه هي هذه الدنيا ورمحه هو بهذه الأعمال وبهذه الطاعة التي كلف بها وفي مقدمتها المحافظة على الفرائض والمواظبة على الواجبات وأفضل ما يتقرب به العبد هو أن يحافظ على فرائض الله وعلى واجباته في قوله جل وعلا في الحديث القدسي المشهور عند أهل الحديث بحديث الولاية حتى خصه بعض العلماء بالتأليف والتصنيف فمما جاء في هذا الحديث وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما صرته علي وما عليه وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحبته إلى آخر الحديث فرأس مالي لإنساني هو حياته والسوق الذي يربح فيه أو يحصر هي هذه مثلا للدنيا وهكذا هذا هذا والربح هو هذه الطاعات فإذا وقام بها بما كلف به وبما خلق من أجله وبما كلفه الله تبارك وتعالى من تكاليف افعال أو لا تفعل. ومن ثم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أطلق على هذه الطاعات القرض حيث قال من دا الذي يقرض الله قرضا حسنا وأطلق عليها البيع الشرام إن الله اشترى من الممن أفوسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلى قوله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وأيضا الله تبارك وتعالى يطلق على هذه الأمال وعلى هذه الطاعات تجارة تجارة مع من؟ تجارة مع الله سبحانه وتعالى حيث قال جل مقايا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة ثم بينا هذه التجارة من أتي وصفتها منجية لصحيبها من النار تلجيكم من عذابنا لتؤمنوا بالله ورسوله وتجاهدون في سبيلها بأموالكم وأنفسكم ذلكم خلكم كنتم تعلمون وإذن يقول الله سبحانه وتعالى من صورة فاطر المكية ان الذين يتنون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مرزقنهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور <تصفيق> وجرت عدد الناس جرت عدد الناس بالترصد لأوقات الربح الناس في تجارتهم وكذلك في ميهنهم وفي حرافهم دائما يتحينون الأوقات والمواسم التي يكون فيها تكون في هذه البضاعة وتكون في هذه التجارة رأي رأي ومن ثم تجد صاحب اللباس أي يترصد الأوقات والأسواق والمواسم التي ترج في هذه اللباس هكذا تشتر بكثرة كذلك صاحب الحبوب وصاحب الفواكه أيضا يترصد هكذا في تجارته بهذه الفواكه التي يتجر فيها الأوقات التي ترج وتخرج فيها بكثرة هذا بالنسبة لما ينتفع به الإنسان في دنيا التي تكفل الله سبحانه وتعالى له بالرزق فيها وما عليه إلا أن يقوم مثلا بالأسباب وكما أن الإنسان يترصد وينترصد مواسم التجارة أيضا ينبغي له أن يحافظ أيضا وأن يترصد الأوقات التي تكون فيها التجارة لابحة مع الله سبحانه وتعالى وهذا الشهر شهر رمضان هو من المواسم التي تضاعف فيها الحسنات وتضاعف فيها الطاعات وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده من هذه الأمة بالخصوص بحيث على الأقل الإنسان يثاب على الحسنة بعشر أمثالها لقوله جل من قائل من آخر صورة الأنعام المكية من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون <تصفيق> على الأقل أن يثاب بعشر وإلا فأنك عبادات يثاب عليها بسبعين أو مثلا بسبعمائة أو بأضعاف لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى ومنها طاعة ومن هذه الطاعات التي يقوم بها العبد في هذا الشهر ألا وهو عبادة الصوم فالصوم يعطي الله تبارك وتعالى عليه للصائمين والصائمات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خاطر على قلب بشر لقوله جل من قائل والصائمين والصائمات أيضا منها الصبر يعطي الله تبارك وتعالى للصابرين والصابرات عن المعاصي وعلى الطاعات وعن البلاء وعلى البلاء وعلى المقدر بلا حساب ولا تقدير لقوله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وفي هذه الآية يقول القضي أبو بكر العربي المعافري عبادتان يعطى الله تبارك وتعالى عليهم, عليهم بلا حساب ولا تقدير وبلا كيل وبلا ميزان ألا وهو الصبر لقوله سبحانه وتعالى إنما فصارنا أجرهم بغير حساب وأيضا الصوم لقوله جل وعلا والصائمين والصائمات إلى أن قال أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيمة وهاتن العبادتان ألا وهم الصبر والصيام جاء ذكرهما في خصال عشرة من اتصف بها وتأذب بها وتخلق بها واتصف بها وتحل بها وتبقها على نفسه في هذه الدنيا الله سبحانه وتعالى وعده بالمغفرة لذنوبه وبالأجر العظيم والله سبحانه وتعالى عظيم إذا وصف شيئا بالعظمة لا يمكن لمخلوق من مخلوقته أن يمكن ملكاً مقرباً أو نبياً مرسلاً أو ولياً صالحاً بأن يدرك كونه وجسامته وحدوده إلا هو الذي اعطي ذلك حيث قال جل مقائل من سورة الأحزاب المدنية إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات ثم قال خامسا والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات قال ثامنا والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثير والذاكرات ثم جاء الوعد ممن لا يخلف المعاد لقوله يا رب ان الله لا يخلف الميعاد ولي قوله سبحانه وتعالى ومن وف بعهده من الله ولي قوله سبحانه وتعالى ولن يخلف الله وعده اعد الله وهيا لهم لهم أي أل للمتصفين بهذه الصفات ومن هذه الصفات العاشرة قوله جل وعلا والصائمين والصائمات وقبل خمسات قال والصابرين والصابرات ماذا أعدى الله لهم وهيأ لهم المغفرة المغفرة مغفرة لذنوبهم وهذا جاء بيانهم وتفسيره في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أحادث سدن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث الذي اخرجه الامام البخاري ولا خرجه الجماعه امام احمد البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال سيدنا النبي من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر لهما ما تقدم من دنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتساما غفر لهما ما تقدم من دنبه وفي روايا أيضا ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتساما غفر له ما تقدم من دنبه وفي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم وغيره من دواء الحديث وكتب السنة من حديث أبي أوريرة رضي الله عنه قال قال سيدنا رسول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبير وهنا يقول الله سبحانه وتعالى الصائمين والصائمات قال أعدى الله لهم مغفرتان أعدى الله لهم مغفرتان ثم ماذا الأجر؟ لأجر منول هذا التنوين التنوين عنده معاني كثيرة فرضا نوت كثيرة تنويعا نوت عظيما نوت حقيرا كجالي نوت الجاهولين تهويلي تهويلي نوت البيثي نوت تقليلي من هذا التفخيم ومن هذا التعظيم وثم أن الله سبحانه وتعالى وصف هذا الأجر بالعظم أجرا هكذا كقول تعالى خطابا لسيدنا النبي وإن لك لأجرا لا لأجرا غير ممنون كذلك هنا يقول أجراً عظيماً أجراً منوّاً وثم هذا الأج موصف بالعظمة والله سبحانه وتعالى إذا وصف شيئاً بالعظمة فيكون عظيماً لا يستطيع أحد من مخلوقة ندرك كلها إلا هو الذي يعطي ذلك الأجر مثل قوله تعالى من سورة النساء إن الله لا يظلم مثقال ذره وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجراً عويم ما ومثل قوله تعالى من نفس الصوره ايضا ولو انهم ما يعظون به لكان خيرا لهم اسد تثبيتا واذا لاتناهم لدنا اجرا عظيما ولهذينهم صراطا مستقيما اجرا عظيما ومثل قوله تعالى من نفس الصوره ايضا يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما فوزا عظيما ومثل قوله سبحانه وتعالى من نفس الصوره ومن يقاتل في سبيل الله في أقتل ويغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً ومثقوله تعالى فضل الله المجاهد على القائد أجراً عظيماً درجات منه ومغفرة ورحمة ومثقوله تعالى في حق سدن النبي وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً وميث قوله تعالى من نفس الصورة بعد هذه الآية مباشرة لا في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح من الناس ثم قال جل من قائل ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما أيضا في قوله سبحانه وتعالى من نفس الصورة صورة النساء المدنية وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ومثل قوله تعالى أولئك سنتيم أجرا عظيما إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوحيو النبينا من بعده أيضا جاء الأجر او الفوز موصور بالعظمة في آيات أخرى منها قوله سبحانه وتعالى ومن يطعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومثل قوله سبحانه وتعالى هنا والصائمين والصائمات قبلها والصابرين الصابيرة الأنقل عدى الله له مغفرة وأجرا عظيمة. ومثل قوله سبحانه وتعالى في حق زوجات النبي أو أزواج النبي وإن كنت نتردنا الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعدى المحسنات من كنا أجرا عظيما ومثل قوله تعالى من أول فاة صورة الفتح المدانية <تصفيق> الذي السماوات والارض وكان الله عليما حكيما يدخل المؤمنون والمؤمنات جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ذلك عند الله فوزا عظيما ومن نفس الصوره يقول سبحانه وتعالى ومن اوفى بما عهد عل الله فسنؤتيه اجرا عظيما وايضا في آخر السورة في صحابتي في حق صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الموصوفين بالثورات الثورات وفي الانجيل موصوفين الموصوفين في الكتب السابقة قبل القرآن كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أيضا من وعوت النبي الأممي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ومصفة يوم رب المعروف إلى آخر ما جاء في الآيات صحابته أيضا موصفون في التوراة والإنجيل بصفات عالية وبمثول علية حيث قال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه وهم صحابته كقوله تعالى يوم ليخزي الله النبي أو الذين آمنوا معه فقولي تلاكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا الذين آمنوا مع جاهدوا بأموالهم وأفسهم وأولئك ألهم الخيرات وأنهم الفيحون أدفع قصابة رسول الله والذين معه أشدأوا على الكفار وحمأوا بينهم تراهم ركاعا سجادا يبتغون فضلا من الله ورضوانا تبقى الله سبحانه وتعالى سيمهم في وجود من أثر السجود تبقى لذلك أي ما وصفوا به من هذه المثول العليا ومن هذه الصفة النبيلة ومن هذه الخصى للكريمة والعظيمة إذا الله تباريه أوص ومثلهم أصافهم من عثور كمثل, كمثل زرهم ومثلهم في نجيل كزر خرج شطاءه لأقل وعاد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا المغفرة ولأجر كيف عظيم عظيمة أيضا الأجر الذي يعطيه الله تبارك وتعالى للصائمين عموما سواء كان الصيام صيام رمضان أو صيام الكفار أو صيام النذر أو فذلك الصيام نافيلة هذا الوعد جاء لهذه العبادة وهي الصيام مطلقا ثم كان صيام وأحرى صيام رمضان هذا رمضان شهر القرآن وشهر الغفران شهر الذي تفتع فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران شهر ستصفض فيه الشياطين شهر سقيد فيه مرضة الجن شهر فيه ليلة خير من ألف شعر من حرم خيرها فقد حرم الخير كله هذا الشعر وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حضر رمضان حديث هكذا في الصنام وكذا في أستاذ الإمام أحمد من حديثه أبي هريرة يقول فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم أوتهم شهر مبارك شهر مبارك افترض الله سبحانه وتعالى علينا صيامه لقوله يا ابن الكتب عليكم الصيام إلى أن قال شهر رمضان إلا قال فمن شهد منكم الشهر فليصومها وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه هذا الشعر من صمه إيمانا واعتساما غفر له ما تقدم من جنبه ومن قامه إيمانا واعتساما غفر له ما تقدم من جنبه هذا الشعر في ليلة من قام إيمانا واعتساما غفر له ما تقدم من جنبه هذا الشعر العمر فيه تأدن بحجه العمر ما فيه إلا ثلاث أركان وواجبان احرام من المقاءات وطواف بالبيت سبعة أشوات وسعي بين الصفة والمروة هذه أركان ثم هو الجبال وهو كثرة التلبية والحلق أو القصر والحلق أو القصر هو الجبال العمراء هذه حينما يكون الزيحة تقضيها في ساعتين ويحتك الله تبارك وتعالى في هذه الثواب الحجة وفي روايتي هكذا في صحيح الإمام مسلم العمراء حديث عبد الله العمراء في رمضان تعديل بحجة هذا في البخاري مسلم زاد الإمام المسلم في روايته لحجة معي كأنك حجة مع سيدنا النبي هذا من خصائص رمضان أيضا هذا رمضان الله تبارك وتعالى جعله وقتا لهذا الشعيرة الشعيرة لإسلام هل هذا جعله الله تبارك وتعالى وقتا لصيام وأيضا جعله الله تبارك وتعالى زمانا وأواناً ووقت لنزول القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهذا القرآن وأيضاً وصفه الله سبحانه وتعالى بالبركة كما وصف سيدنا النبي رمضان بالبركة حيث قال حين حضر رمضان قد جاءكم شهر مبارك نزل فيه القرآن وصفه الله سبحانه وتعالى أيضا بالبركة في غير ما آية من كتابه منها قوله جل وعلا من صورة الأنعام المكية وهذا كتاب ننزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حوله وأيضا من نفس الصورة وهذا كتاب نزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وأيضاً وصفه بالبركة من سورة الأنبياء حيث قال وهذا ذكر مبارك ننزلنا والمراد بهذا الذكر المنزل وهو القرآن وهذا ذكر مبارك ننزلنا وأيضاً وصف الله سبحانه وتعالى القرآن بالبركة في آية أخرى وهي تداود المشهورة بصورة صاد كتاب ننزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته فالشهر مبارك والقرآن كما وصف بالبركة وكتاب مبارك أيضا في ليلة مباركة حميم والكتاب المبين إننا أنزلناه في ليلة مباركة من فاتحة صورة الدخان المكية وهي أحد الحوامي السبع والكتاب المبين إنا أنزلناه أي هذا الكتاب المبين أنزله الله تبارك وتعالى في ليلة المباركة وعليه فهذا الشهر هو مبارك ونزل فيه القرآن مبارك وفيه ليلة مباركة هذا الشهر ينبغي للمسلمين أن يكون دكياً وأن يكون فاطنا وأن يكون عقيلا وأن يكون كيساً بحيث يتخذ يتساخد فيه التجارة مع الله تبارك وتعالى بحيث يقوم بالتجارة فيه مع الله سبحانه وتعالى هذا قال الإنسان عليه إدخال رمضان وخرج رمضان هذا شهر الغفران هذا شهر النفاحات شهر الرحمات شهر التوبة شهر الإنابة شهر في الرجوع إلى الله تبارك وتعالى ينبغي للمسلمين أن يعظمه لأن الله سبحانه وتعالى عظمه بحيث جعله ظرفاً لهذه الشعيرة هو جعله أيضاً وقتاً لنزول القرآن فيه وينبغي للمسلمين أن يعظمه بماذا نعظم؟ نعظمه بالصيام مادم الإنسان قادراً على الصيام ومقيماً صحيحاً هكذا وبالغاً عقلاً شرط الوجوب وهذا التكلف مثلاً موجودة إلا هو ينبغي ويجب عليه أن يصومه ثم أن يقيمه وأن يصون الصيام وأن يصون القيامة فمن الم منا هو ان نصوم هذا الشهر وان نقومه وان نصون كلا من الصيام والقيام فهذا الشهر ليس شهر المسلسلات والمسرحيات والدوريه او لمه مثلا شهر الكره او لا الشهر صراحيات أولاد الغناء أولاد مثل الصهارات التي لا يجني الإنسان من ورائها نفعاً لا لدينه ولا لدنياه هذا الإنسان إذا كان يضيع هذه المواسم التي فيها الربح محقق الربح والتجارة مع الله تبارك وتعالى توضع الربح فيها يضعف بأضعاف مضعفة فينبغي للمسلمين أن يحافظ على الصيام وعلى قيام وعلى صيانهما لا تجعلن شهر رمضان لا تجعلن رمضان شهر فكاهة تلهيك فيه من الحديث فنونه وعلم بأنك لن, تص... لن, تص... لن تنال قبوله وعلم بأنك لن تنال... لن تنال قبوله حتى تكون تصومه وتصونه فالمطلوب منا الصيام والقيام ومطلوب منا مثل الصيام في الانسان يصم عما أحل الله تبارك وتعالى ثم هو يرتكب ما يتنفى مع هذه العبادة ومع هذه الطاهات وفي هذا المعنى يقول سيدنا النبي الحديث الذي أخرجه خرج من خزيمة وابن الحبان والحاكم وغيرهم هكذا من حديث أبي هريرة يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من اللهو والرفث وانما ليس الصيام ليس الصيام من الطعام والشراب انما الصيام من اللهو والرفث فيسبك احد لو شتمك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل اني صائم اني صائم ما في حادثة آخر اخر وهكذا فيسبك احد وقسلك فقل اني صائم اني مرؤ صائم اني مرؤ صائم أيضا حديث آخر يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الصهر ورب قائم ليس له من قيامه إلا الصهر فإذا كان الإنسان يصم عن الطعام وعن الشراب وثم يطلق ثم لسان عنان لسانه هكذا في أعراض الناس الغيباء والنميماء والكلمة هكذا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدعى طعامه وشرابه وفي هذا المعنى يقول بعض الأدابة إذا لم يكن في السمع مني تصاون وفي بصاري غض وفي منطق صمت فحظي إذا من صومي الجوع والضمى وإن قلت إني صمت يوما فما صمت إذا لم يكن في السمع مني تصاون وفي بصاري غض وفي منطق صمت فحظي إذا من صوم يرجع والجوع والظمى وان قلت اني صمت يوما فما اصمت عليه هذا هذا الشهر ينبغي تعظيمه بماذا نعظمه نعظمه العباسي هكذا بالصيام والقيام وبكل ما الطاعات طاعات وبفعل الخيرات وبالجدل هكذا وتمن وحفظ على على مثل هذه الطاعات وان شاء الله في هذا القدر كفايه اللهم فاعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا عن تنفعنا به يا رب العالمين واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولأشيخينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء منهم الأموات يا رحمن يا رحيم ووفقنا في هذا الشهر للصيام والقيام ولغيرهما من الطاعات ولحفظهما آمين